نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه الآية التاسعة والخمسون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقه فظلموا بها وما نؤنسل بالآيات إلا تخويفا وما تركنا انزال العلامات الحسيه الداله على صدق الرسول التي طلبها المشركون كاحياء الموتى ونحوه الا لاننا انزلناها على الامم الاولى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 ما أرسل نبيا إلا أعطاهم من ما آمنها على مثله البشر ولكن ما يطلبه الناس أمره إلى الله تعالى ليس كل شيء يطلب يستجاب لأن في ذلك حكمة فإذا لم يستجيبوا وقد أعطوا ما طلبوا فإن سنة الله أنه يعالجهم بالعذاب فربنا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أي وما منعنا أن نأتي بالآيات التي يقترحها كفار قومك إلا تكذيب الأولين بها بعد أن سألوها فكذبوا فعجلنا بهلاكهم فإذا كذب بها قومك يا محمد استحقوا ما استحقه أولئك من الهلاك والعذاب فليس لهم مصلحة في الإرسال بها بل حكمته سبحانه وتعالى تأبى ذلك ثم جاءنا القرآن الكريم بمثال ظاهر لذلك فقال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وهنا مبصرة إلى الآية فهذه المعجزة كانت معجزة ظاهرة بينا إذن ربنا يقول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أي وآتينا ثمود الناقة آية وحجة واضحة موجبة للتبصر واليقين دالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى صدق رسوله صالح ولكن الذي حصل كفروا بالله ووقعوا في الظلم بقتلها فلما لم يؤمنوا كان في إجابتهم إلى ما سالوا من الآيات هلاكهم واستئصالهم ولذلك لو أجيب أهل مكة على ما يريدون لحصل بهم ما حصل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا اي وما نرسل بالايات الموجبه للعبر والعقاد الا تخويفا للعباد ليؤمنوا ويرتدعوا عما هم عليه الايه الستون واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس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 محيط بالناس وأن الله سبحانه وتعالى مهيمن عليهم ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي وإذ قلنا لك يا محمد إن ربك محيط بالناس قدرة وعلما فهم في قبضته وتحت مجيئته والله يعصمك منهم حتى تبلغ رسالته فلا تخشى منهم أحدا وامض لما أمرناك به من تبليغ الرسالة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنه للناس اي وما جعلنا رؤيا عينيك التي أريناك ليلة الإسراء والمعراج حينما أراك الله تعالى من الغرائب والعجائب ما أراك الله تعالى ذلك إلا اختبارا وبلاء للناس ليتبين من يصدقك ومن يكذبك. فربنا جل جلاله يبتلي عباده بالإيمان بالغيب. ثم عطف على ذلك فقال والشجارة الملعونة في القرآن وما جعلنا الشجارة الملعونة في القرآن وهي شجارة الزقوم النابتة في الجحيم. إلا فتة للناس ليتبين من يصدق بها ومن يكذب ويستهزئ بها إذ قال المشركون حين ذاك يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة والنار تأكل الشجر فكيف تنبت فيها ثم ختمت الآية بقوله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوف المشركين بما نتوعدهم به من العذاب ولكن النتيجة فما يزيدهم تخويفنا لهم إلا تماديا في الكفر والضلال وذلك على الإنسان أن يعتبر بالآيات الآية الحادية والستون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ سُجُودَ تَحِيَّةٍ لَا سُجُودَ عِبَادَةٍ فَامْتَثَلُوا وَسَجَدُوا كُلُّهُمْ لَهُ لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا أسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه وتتأمل إلى الكبر وتامل إلى صفة إبليس حتى الإنسان يحذر الشر وأهله ويحذر الإنسان صفات الشر فربنا قل وإذ قلنا أي وذكر إذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أي اذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم له إلا ابليس وهو لم يكن من الملائكة وإنما كان مع الملائكة في هذا الخطاب فابليس عصى أمر الله فلم يسجد حسدا من إبليس لآدم وكبرا على أمر الله تعالى مع رؤيته لآيات الله وعظمته وقدرته فلم ينفعه ما علمه وذلك في العلم الذي ينفع والعلم الذي يؤدي إلى الخشية قال أسجد لمن خلقت طينا أي قال إبليس مخاطبا ربه باستنكار أتأمرني أن أسجد لمن خلقته من طين وذلك على الإنسان أن يحذر الكبر ويحذر من مداخل الشيطان وأن يعادي الإنسان الشيطان بالعمل الصالح أن لا يخطو الإنسان خطوات الشيطان وأن يعاديه بالعمل الصالح فكل عمل صالح هو حرب على الشيطان وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الآية الثانية والستون قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال إبليس لرب أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمر شديد السجود له لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لا استمينا اولادهم ولا عن صراطك المستقيم الا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه وتامل في هذا الخطاب المتكبر من ابليس لرب العزه والجلال ارايتك يعني ارايت أنت يعني هذه في بمعنى أنت ارايت أنت وتفسير الآية قال إليس مخاطبا ربه بكل جرأ وكل كبرياء أخبرني هذا هو الذي فضلته علي فلم تأمرني بالسجود له وأنا خير منه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنجن ذريته إلا قليلا اي قال إبليس أقسم بك لئن أخرت اهلاكي إلى يوم القيامة لأستولين على ذرية آدم فأغلنهم عن طريق الحق وأقودهم إلى حيث أشاء من طرق الباطل إلا قليلا منهم وقف هنا عند عنده لأحتنجن أي لأستولين عليهم بالإغواء وهذا مأخذ ما من قولهم حنك الداب يحنكها إذا ربط حبلا في حنكها الأسفل يقودها به يعني يقودها به حيث يشاء وأصل حنك حنك الإنسان اقصى فمه فهذا المعنى احذر أن تكون في غضة الشيطان ومعناه يعني أمسك بحنكهم ثم أحركهم بعد أن أركب عليهم فليحذر الإنسان أن يكون في شهوة بهيمية بحيث يحركه الشيطان كيف يشاء وهذا المعنى لا يعني معناه الاستيلاء والاحتواء والانقياد وعن هذه اللفظة بلاغة عالية بمعنى أن الشيطان يأخذهم يمينا وشمالا ولذلك على الإنسان أن يحذر الشيطان وطرق الشيطان وللوقاية من الشيطان والسلام منه طرق اولا القرآن الكريم فإن قراءة القرآن أعظم الوسائل لإبعاد الشيطان ولذلك لأما أنت حينما تبدأ بالقراءة تبدأ بالاستعادة وحينما تختم القرآن تنتهي بالاستعادة بالمعبودتين وفيها معنى عند الإسادة استعصم بالقرآن فإن الله يعيده من الشيطان وتعمل بأن قراءه سورة البقرة تمنع من الشيطان ولسان يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه كافة الشرور ومن ذلك شرور الجن والشياطين آية الكرسي من قرأها كفية من الشيطان إذا احفظ وردك اليوم وحافظ عليه واعطه أفضل الأوقات وأول الأولويات ثانيا الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وليستذكر المرء صدق لجأ إلى الله في استعادته بأنه يطلب من الله أن يقيه شر الشيطان وشر وسوسته وهذا يستدعي من المرء أن يحذر خطوات الشيطان وأن يحارب الشيطان بالطاعات ويقول ابن جزي يقول من استعاذ بالله صادقا أعاذه ثالثا سجود التلاوة والإساني القرآن فإذا مرت به سجدة سجدة والسجود أرقى أحوال العبوديه والمؤمن يأنس في سجوده لقربه من ربه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السيده فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار فعلى الإنسان أن يحافظ على سجدات التلاوة وأن يستذكر هذا المعنى رابعا ذكر الله وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى دواما وفي جميع أحواله وفي جميع أموره فإن ذكر الله تعالى بركة تطرد الشيطان خامسا الدعاء يدعو, الانس يدعو الإنسان ويكفر الإنسان من الدعاء أن يغيه الشياطين ويعتصم الإنسان بربه ويحسن ظنه بربه سادسا الانشغال بالعبادة والعمل بالطاعات امتثالا لأمر الله وابتغاء مرضاته بحيث أن الإنسان يجعل وقته بالقرب إلى الله بل حتى المباحات ينوي بها النيات الحسنه حتى تتحول إلى طاعات سابعا التسمية على الإنسان أن يسمي الله في جميع أعماله والمؤمن في كل شيء يقول بسم الله فيذكر اسم ربه ويستعين بالله تعالى ويتبرك باسم الله سبحانه وتعالى وهنا حينما تأتي لكل عمل وتقول بسم الله فهذه بركة تدفع عنك الشيطان إذن هذه سبعة أشياء على الإنسان أن يحافظ عليها حتى يقيه ربه من الشيطان الآية الثالثة والستون قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء جزاء موفورا قال له ربه اذهب انت ومن أطاعك منهم فإن جهنم هي جزاءك وجزاءهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي قال الله لابليس اذهب فقد أخرت إهلاكك فمن أضاعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم على أعمالكم جزاء متمما مكملا لا نقص فيه الآية الرابع والستون واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستخفف من استطعت أن تستخف منهم بصوتك الداعي إلى المعصية وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشر وشاركهم في أولادهم بالدعاهم كذبا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية وزين لهم الوعود الكاذبة والأموان الباطلة وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم فتأمل في هذا الخطاب وتأمل في حال الناس واستفز من استطعت منهم بصوتك أي قاد الله تعالى لابليس آمرا له على سبيل التهديد بعاقبته الوخيمة واستخف وازعج يا إبليس من استطعت أن تستخفه من بني آدم بدعائك لهم إلى معصية الله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي وجمع يا إبليس على بني آدم جنودك الركبان منهم المشاة الذين يدعونهم إلى معصية الله فيحمل عليهم بكل ما يقدرون عليه من وسائل الفتنة والكيد لإضلالهم وشاركهم في الأموال والأولاد أي وليكم لك نصيب معهم في كل مال أو ولد تعلقت به معصية الله وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة أي وعدهم اليس بالوعود الكاذبه وما يعدهم الشيطان البعيد عن الرحمه وكل خير إلا أمانين باطله في الحقيقة إذا عيد الإنسان أن يحذر الشيطان وان يحذر طرقه الآية الخامسة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. إن عباد المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا عبديس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اي ان عباد الصالحين الذين يعبدونني وحدي مخلصين لي الدين ليس لك عليهم يا إبليس تسلط ولا حجة ولا تستطيع إغواءهم وإضلالهم فالله سبحانه وتعالى يحفظهم ويحرسهم ويؤيدهم وَكَفَى بِرَبِّكَ وَشِيلَةٌ أي وَكَفَى بِرَبِّكَ حَافِظًا من كيد الشيطان ومكرهم وَنَاصَرًا وَمُؤَيِّدًا لِلْمُتَوَكِّلِينَ عليه المخلصين له بالعبادة المطبقين أمر الدين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ست وستون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 يسر لكم هذه الوسائل ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله أي ربكم هو وحده الذي يسوق لكم السفن في البحر لتطلبوا بركوبها الرزق من الله بالتجارة وطلب المعاش إنه كان بكم رحيما أي سهل الله لكم سير السفن في البحار لنفعكم فهو رحيم بكم ولذلك ما من لحظة نعيشها في حياتنا هذه إلا فيها رحمة من عند الله تعالى وما من شيء يسر لنا في هذا الوجود إلا هو رحمة من عند الله تعالى ولذا هذه الأشياء وهذا الزمان وكل شيء علينا أن نستخدمه لأجل أن نستجلب الرحمة من عند الله حينما نضع الأشياء في محلها من فوائد الآيات من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم العقاب إذا كذبوا بها ابتل الله العبادة بالشيطان الداعي لهم إلى معصيه الله بأقواله وفعله إذن الشيطان والشياطين الإنس هؤلاء قد جعلهم الله تعالى ابتلاءا واختبارا فعل الإنسان أن يعلم أنه في هذه الدنيا في امتحان واختبار فعليه أن ينجح في كل فقرة من فقرات الحياة وفي كل شيء نمر به في هذه الدنيا وأن لا يفرط الإنسان في نفس من الأنفاس بل عليه أن يكون شحيحا على أنفاس عمره أن لا يفرط في طاعة وأن لا يقع في معصية وأن يراقب الإنسان نفسه وأن يملأ وقته بالطاعات وعلي الإنسان أن يحفظ الأمور التي تقربه إلى ربه وتنجيه من الشيطان من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد ترك التسميه عند الطعام والشراب والجمع وعدم تاديب الأولاد إذا الأولاد على الإنسان أن يؤدبهم على طاعة الله تعالى وأن يحفظ عليهم دينهم وأن يذكرهم بربهم وأن يتابعهم في إيقاظهم للصلاه في تعليمهم من القرآن وأن في أمورهم وأن يغرس في قلوبهم محبة الله والخشية من الله سبحانه وتعالى وكلالك المان على الإنسان أن يجعله في طاعة الله تعالى على الإنسان لا يدع التسمية عند شرب الماء وعند الأكل وعند كل عمل من الأعمال هذا وبالله